الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وراقبوه في السر والنجوى والخلوة والجلوة فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم عباد الله إن الباري سبحانه إن الباري سبحانه وتعالى بحكمته وعدله بحكمته وعدله وعلمه خلق هذا الكون علويه وسفليه ظاهره وباطنه وأودعه من الموجودات الملائكة والانس والجن والحيوان والنبات والجمادات وغيرها من الموجودات التي لا يعلمها إلا هو كل ذلك. لأجل أمر واحد لا ثاني له ولأجل حقيقة كبرى لا حقيقة وراءها إنه لأجل أن تكون العبودية له وحده دون سواه ولأجل أن تعترف هذه الموجودات بربوبيته وتحقيق ألوهيته وتقر بفقرها واحتياجها وخضوعها له جل شأنه ومن ثم فإن تحقيق, فإن تحقيق العبودية لا يمكن أن يبلغ مكانه الصحيح إلا بتحقيق الطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ليكون الدين لله والحكم لله والدعوة إلى الله كل ذلك يقوم به من جعلهم الله مستخلفين في الأرض مستعمرين فيها ومثل هذا لا يتم لبني الإنسان بين سائر المخلوقات إلا من خلال قول اللسان وعمل القلب والجوارح على حد سواء كما أنه لا يمكن إتمام العبودية على أكمل وجه إلا بتكميل مقام غاية الذل والانقياد مع غاية المحبة لله سبحانه فأكمل الخلق عبودية لله هو أكملهم له ذلا وانقيادا وطاعة إذ هذه هي الذلة لله ولعزته وقهره وربوبيته وإحسانه وإنعامه على ابن آدم وجماع العبودية عباد الله أنها هي الدين فالدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا هو سر خلق الله للخلق وغاية إيجاده لهم على هذه البسيطة وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون اي يحسب الانسان ان يترك سدى ايها المسلمون يقول الله تعالى افلم ينظروا في ملكوت السماوات والارض افلم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء ويقول سبحانه عائبا فئه من البشر غافله سهيه لم تأخذ العبرة والعظة مما تشاهده ليلا ونهارا في أنحاء هذا الكون المعمور وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فيا سبحان الله افلا يرون الكواكب الزاهرات والأفلاك الدائرات والجميع بأمره مسخرات وكم في الارض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وامواج متلاطمات وقفار شاسعات ثم هم يجعلون لله البنات ويعبدون من دونه من هو كالعزى واللات فسبحان الواحد الاحد خالق جميع المخلوقات وثم امر لذو اللب المتامل يجعل العجب ياخذ من نفسه كل ما خذ حينما, ير حينما يرى امر هذا الكائن البشري وهو ينقص على عقبيه ويولي الدبر منصرفا عن عبوديه خالقه ومولاه منشغلا بالاولى عن الاخرى والفاني عن الباقي يتقلب بين الملذات والشهوات ملتحفا باكنافها بعد ان اكرمه الله وكرمه وحمله في البر والبحر وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا وبعد ان اسبغ عليه نعمه ظاهره وباطنه وبعد ان خلقه وصوره وشق سمعه وبصره واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار ومع ذلك يستكبر الانسان ويكفر الانسان ويجهل الانسان ويقتر الانسان ويجادل الإنسان فيقول الله عنه إن الإنسان لظلوم كفار إنه كان ظلوما جهولا قتل الإنسان ما أكفره وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه إن الإنسان لفي خسر وكان الأجدر بهذا الإنسان وقد اكرمه الله ونعمه ان يكون عابدا لا غافلا طائعا لا عاصيا مقبلا الى ربه لا مدبرا شكورا لا كفورا محسنا لا ظالما ان المتامل في كثير من المخلوقات في هذا العالم المشهود لا يرى انها لم تحظ من العنايه والرعايه والعماره والاستخلاف كما اعطي الانسان ولا كلفت كتكليف ابن ادم بل جعلها الله خادمة مسخرة له هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه بل حتى الملائكة سخرها لابن آدم فجعل منهم الكتبة عليهم والدافعين عنهم من معقبات من بين ايديهم ومن خلفهم يحفظونهم من أمر الله ومنهم المسخرين لإرسال الريح والمطر كما جعل الله من أكبر وظائفهم الاستغفار لبني آدم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ومع ذلك عباد الله فإن هذه المخلوقات عد ابن آدم قد كملت في عبوديتها لله جل شأنه وخضوعها له وذلها لقهره وربوبيته وألوهيته إلا بعض المخلوقات العاصية كالشياطين وعصات الجن وبعض الدواب الوزغ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على أبينا إبراهيم رواه أحمد غير أن أولئك مع عصيانهم إلا أنهم لا يبلغون مبلغ عصيان بعض بني آدم وماذاك إلا لأنه قد وجد في بني آدم من يقول أنا ربكم الأعلى ووجد منهم من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم ومن يقول إن الله ثالث ثلاثة ووجد منهم من يقول أنا أحي وأميت ووجد من يقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ووجد منهم من يقول عن القرآن إن هذا إلا قول البشر ومن يقول إن هذا إلا أساطير الأولين ناهيكم عباد الله عن يقول يد الله مغلولة ومن يجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن إناثا وكيف إذن بمن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء وهكذا عباد الله تمتد حبال الطغيان والجبروت في بني الإنسان إلى أن يخرج من يقول إن الشريعة الإسلامية غير صالحة لكل زمان ومكان أو من يقول بفصل الدين عن الدولة فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة أو من يقول الدين لله والوطن للجميع أو دعم ما لله لله وما لقيصر لقيصر أو من يصف الدين بالرجعية والحدود والتعزيرات بالهمجية والغلظة أو أن يصفه بالمقيد للمرأة والظالم لها والمحجر على هويتها أو من يرى حريتها وفكاكها من أسرها إنما يتمثل في خروجها من حدود ربها واعلان عصيانها لشريعة خالقها وجعلها نهبا لكل سارق وإناء لكل والغ ولقيطا لكل لاقت جسدا للإغراء والمتاجرة وحب شيوع الفحشة في الذين آمنوا هذه هي بعض مقولات بني الإنسان هذه هي بعض مقولات بني الإنسان فهل من التفاتة ناضجه إلى مواقف إبليس اللعين؟ في كتاب ربنا لأجل أن تروا هل تجدونهم قال شيئا من ذلك غير أنه وعد بالغواية بل إن غاية أمره أنه فضل جنسه على جنس آدم فاستكبر عن السجود لمن خلق طينا بل إنه قد قال لبعض البشر إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب فلله ما أعظم عصيان بني آدم وما أشد استكباره ومكره السيء ولا يحق ولا يحق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ويؤكد الباري جل شأنه حقيقة عصيان بني بعض بني آدم من بين سائر المخلوقات واستنكافهم أن يكونوا عبدا لله الذي خلقهم وفطرهم فقال سبحانه ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فدل على أن أكثر بني آدم عصاة مستكبرون ضالون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أيها المسلمون من أجل أن نصل وإياكم إلى غاية واحدة وهي استشعار عبوديتنا لله سبحانه وتعالى وأن منا مفرطين ومستنكفين وأن من أطاع الله بشيء من العمل أخذه الإعجاب بنفسه كل ما أخذ وأقنع نفسه ومجتمعه بأنه يعيش أجواء الأمن والأمان والاستقامة والهداية وأنه أدى ما عليه فليس هناك دواع معقولة للتصحيح والارتقاء بالنفس إلى البلغة المرجوة إنه لأجل أن نعلم ذلك ولأجل أن نزدري عملنا مهما كان صالحا في مقابل أعمال المخلوقات الأخرى من جماد ونبات وحيوان فإن من المستحسن هنا أن نسلط الحديث على امثله متنوعة لمخلوقات الله سبحانه لنبرهن من خلالها الهوة السحيقة بيننا وبينهم في كمال العبودية لله والطاعة المطلقة له فمن ذلك ما ألهم الله به بعض مخلوقاته من استشعار عقيدة التوحيد ودم الشرك في ألوهيته وذنب الشرك في ألوهيته جل وعلا وذلكم من خلال ما ذكره الله سبحانه عن هدهد سليمان عليه السلام حينما أنكرم عليه أهل سبأ من الكفر بالله والشرك به إضافة إلى دعوته لتوحيد الله سبحانه فقد قال الله تعالى عن الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ومن ذلك عباد الله ما أودعه الباري سبحانه بعض الجمادات من الغيرة على دينه والتأذي من انتهاك ابن آدم لحرمات الله سبحانه ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب رواه البخاري فانظروا يا رعاكم الله كيف يتأذى الشجر والدواب من الرجل الفاجر وما يحدثه في الأرض من فساد وتخريب وإعلان المعصية لله تعالى والتي لا يقتصر شؤمها على ابن آدم فحسب وفي مقابل ذلكم فإن بعض الدواب تفرح بالتدين وتشعر بأثره في ابن آدم وبركته على وجه الأرض فلذلك هي تدعو له وتصلي عليه وتستغفر فهي تدعو له وتصلي عليه وتستغفر له فقد روى الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير بل إن الدواب جميعا لا من يوم قيامه وتفرق من قيام الساعه خوفا من هولها وعرصاتها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من دابه الا وهي مصغيه يوم الجمعه خشيه أن تقوم الساعه رواه احمد والمصغيه هي المنصته ولقد ورد ولقد ورد ايضا ما يدل على عبودية الديك لله ودعوته للفلاح والخير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فانه يدعو إلى الصلاة رواه أحمد وأبو داود وقد روا الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوة يقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه فيقول صلى الله عليه وسلم إن هذا الفرس قد استجيب له دعوته رواه أحمد وأما النمل يا رعاكم الله فتلك أمة من الأمم المسبحة له سبحانه مع صغر خلقتها وهو نحالها وازدراء البشر لها وهي التي قال الله عنها حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل أدخل مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هذه النملة هذه النملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي ان قرصت كنملة أحرقت امه من الأمم تسبح الله رواه البخاري وأما الشجر وهو من النبات وهو من النبات عباد الله فقد قال الله عنه والنجم والشجر يسجدان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 ونصرته لدين الله حينما يستنطقه خالقه فينبئ عن عمق عبوديته لربه وغيرته على دينه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال عنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله رواه البخاري فانظروا يرعاكم الله هذه المخلوقات الآنفة إضافة إلى الجبال الراسيات والأوتاد الشامخات كيف تسبح بحمد الله وتخشع له وتشفق وتهبط من خشية الله ومن الكفر به ونسبة الولد اليه سبحانه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وهي التي خافت من ربها وخالقها اذ عرض عليها الامانه فاشفقت من حملها وكيف انه تدكدك الجبل لما تجلى له ربنا جل وعلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فهذه حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته وقد أخبر الله <تصفيق> وقد أخبر الله أنه لو أنزل عليها القرآن لتصدعت من خشية الله فيا عجبا من مضغة لحم اقسى أقسى من صخر صلد فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من صخر صلد تسمع آيات الله تتلى عليها ثم تصر مستكبرة كأن لم تسمعها كأن في اذنها وقرا فهي لا تلين ولا تخشع ولكن صدق الله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها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 والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فيا أيها الناس تكلم ذئب كلاما عجبا إبان حياه النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يفيد بأن الذئب يؤمن بأن الرزق من عند الله بل قد أمر هذا الذئب راعي الغنم بتقوى الله سبحانه إضافة إلى علم الذئب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته فلقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عد الذئب على شات فأخذها فطلب الراعي فانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه قال ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله الي فقال يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الناس فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق الحديث وفي رواية للبخاري فقال الناس سبحان الله ذيب يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر فاتقوا الله أيها المسلمون واقدروه حق قدره واستشعروا أثر عبودية الجماد والنبات والحيوان وكمالها لله تعالى وهي أقل منكم فضلا وتكريما واعلموا أنكم مقصرون مهما بلغتم وظالمون وظالمون لانفسكم مهما ادعيتم القصد او الكمال فان بعد البشر عن الحقيقه وضعف يقينهم بالامر الناهي وغلبة شهواتهم مع الغفله تلك كلها تحتاج الى جهاد اعظم من جهاد غيرهم من المخلوقات الطائعه المسبحه لله يصبح أحدنا وخطاب الشرع يقول له استقم في عبادتك واحذر من معصيتك وتنبه في كسبك وقد قيل قبل للخليل عليه السلام اذبح ولدك بيدك واقطع ثمره فؤادك بكفك ثم قم الى المنجنيق لترمى في النار ويقال للغضبان اكظم وللبصير اغضض ولذي المقول اصمت ولمستلذ النوم تهجد ولمن مات حبيبه اصبر وللواقف في الجهاد بين الغمرات لا يحل لك ان تنفر واذا وقع بك مرض فلا تشكو لغير الله فعرفوا أيها المسلمون شرف أقدار بني آدم بهذا الاستخلاف وصونوا هذا الجوهر بالعبودية الحقة عن تدنيسها بشؤم الذنوب ولؤم التفريط ولؤم التفريط في الطاعة واحذروا أن تحطكم الذنوب إلى حضيض أوهد فتخطفكم الطير أو تهوي بكم الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والعجب والعجب عباد الله ليس من مخلوقات ذلل لها الطريق فلا تعرف إلا الله ولا من الماء إذا جرى أو من متحدر يسرع ولكن العجب من مصاعد يشق الطريق شقا ويغالب العقبات معالجة ويتكفأ الريح إقبالا ولا عجب في من هلك كيف هلك ولكن العجب في من نجا كيف نجا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم والعبد كلما ذل لله وعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب له وأعز وأعظم لقدره فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك رواه ابن ماجه هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأبن بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر